الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج بي حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا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 رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه ة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ا وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله